يا أمير الارض هذه بيعت انت يا حيدر والله اميرك يا امير الارض هذه بيعت انت يا حيدر والله في اميري يا ضمير الكون لا حد له عجبا تسكن مولايا وميري فيك قال المصطفى قوله فيك قال المصطفى او لا تغو حيدر نفسي وروحي ووسيري تملك الدنيا وما تملكها تَمْلِكُ الدُّنْيَا وَمَا تَمْلِكُهَا أَنْتَ أَغْنَاذا بِقُرْصٍ مِنْ شَعِيرٍ أَنْتَ أَغْنَاذا بِقُرْصٍ مِنْ شَعِيرٍ حَامِلًا رُوحَكَ سَيْفًا ضَارِبًا كنت في الميدان كنت في الميدان كفا للقدير وايلا يومك, يومك هذا يا علي اسمك الاعلى ملذ المستجيب يا علي وان نقلها يا علي يا علي وان نقلها يا علي ينزل الاملاك في ثوبه الثوري ويصل الروح في ما حفلينا ويعود الماء في وجه الغديري